لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع في جالغية في عين جارية. 113. فيها سرر مرفوعة 114. وأكواب موضوعة 115. ونمارق مصفوفة 116. وزرابي مبثوثة 117. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت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 117. اللَّهُ الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم